ورشوا ثم اني ل ع و ت ه م جهارا ثم إ ن ي أ ع ل ن ت لهم واسرت لهم إ س ر ا ر ا فقلت استغفروا ربكم إ ن ه كان غفارا يرسل السماء م ا لا لكم ت ر ج و س ل ل ه و ق ا وقد خ ل ق ك م أ ب و ا ر ا أ ل م تظروا ك ي ف خ ل ق ا ل ل ه س ب ع س م ا و ا ت ب ا ل ا و ج ع ل ا ل م ر ي ه وجعل الشمس أعلم <تصفيق> ربنا ترك <أوليك> الحمد <تصفيق> الله الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر الحمد لله ل ي ل ه ا ل د ك و ر محمد ر ا ب ع ل ي ه م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 الصلاه على ا ل أ م و ا ت والطفل يرحمكم